جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل هل القول بالمجاز من عدمه مسألة اختلف فيها أهل السنة مسألة المجاز كما قرر ابن القيم رحمة الله عليه يقول اول من قال بها الجميع والمعتزلة يعني ليست معروفة عند أهل السنة فأول من قال بها أصحاب الكلام وإلا القول بأن في القرآن والسنة مجاز باب خطير ومطية لأهل الضلال والبدع وفتح لباب شر يدرك غوره ويعرف خطورته أهل العلم بكتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا هل يمكن أن يدخل في إعانة ذي الملهوف من هو متحمس لطلب العلم ويريد توجيها وإعانة في كيفية الطلب لا شك, لا شك أن المتلهف للطلب والحريص عليه ولا يعرف ماذا يصنع ولا بماذا يبدأ ولا كيف يطلب العلم فيوجه ويسدد ويرشد ويدل على الطريقة المناسبة لا شك أن هذا من أعظم العون للإنسان الخير وأحيانا كلمة يسيره جدا يقولها الإنسان في توجيه لطالب علم وينفعه الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما أحيانا كلمه لا يدرك الإنسان قيمتها لكن يكون لها أثر الإمام الذهبي رحمه الله يقول نفعني الله بكلمة لأحد